so oh, oh. فغدت تكبير أصداء نشيد فغدت تكبير أصداء نشيد دمروا بيتي والبيت هنا إن بيتي خلف هاتي كالحدود وتلفت فلم أين أبناء الحماد الرعو الصمود أين أبناء الحماد الرعو الصمود وعدمي على تلك الربا ينظر العطر على حمد الورود والغى الغاصب في هشلائها غير أن يتخذنا في سنقال قران بالفجر الجديد اشرق القران بالفجر الجديد قد وجدنا رايه زاحفه بعد ايام ضياع وشرد ومطينا نحو هل الجنة تبغي ثامنا عز إلا من شراهين الشهيد هل الجنة تبغي ثامنا عز إلا من شراهين الشهيد عز min shairin shahid az zainna min shairin